علاجنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجدان الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لله դանդունու քակի մենք وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا دو الىك يا ألا حيين يستو الشور نسياهم woman of that I'm not I'll see you next لا پرو لا غو مدرن وَلَ إِن أَقْ خَقْنعَُّهُمُ الْزَ غَائِلاعُ سكَِّ دُودَتِرلَ يَقُذَُّ الَّذِي خَلَقَ <تصفيق> الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ that come and اور این از حقنا فيقول لنا في هذا سيئا دعا لله <تصفيق> اللام كتاركم Run <laughs> فَلَعَدُ لَكَ تَعْرِكُمْ ذَعَظَّمًا And I'll ask and uh -huh. all good right.